وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ يَسْهُرُونَ هم بأسنا بياتاً وهم نائمون <تصفيق> أوأمن أهل الكريم أفأمنو مكره الله فلا يأمنو مكره الله إلا القوم الخاس أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ لَهَا أَلَمْ له نَشَأْ وَنَخْلُقْهُ بِذَاتِ وَنطبع على قلوبهم فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقَصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْ أُمَرَسُولُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَالِكَ يَعْطِي بَأْسُ اللَّهِ وَعَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِن نَّعْمَةٍ يَوْمَ وَجَدْنَاكَ تَرَى قَمَرًا فَاسِقٍ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ إِمَامٍ مُوسَى بِآيَةٍ تِنَاءَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَعَلِمُوا بِذَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ இச